أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيئا يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب إن أخاف أن مسك عذاب يا أبتين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 سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وَأَذُوهُ رَبِّي أَسَأَلْ لَأَكُونَ بِدُعَانِ رَبِّي شَقِيَّاً فَلَمْ أَعْتَذَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَذَا لَهُ وَهَذَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَحْتُوبُ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَا هَارُونَ وَمُوسَىٰ اور الایمن وقضبناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا اخا اخا هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل إن كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com